له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى الماء إلى بلغة وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلاله بالغدو والآصال قل مر رب السماوات والأرض قل لله قل الأف من دونه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 وخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء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 لهم سوء الحساب ومؤواهم جهنم ومؤواهم جهنم وبئس المهد